لكتاب منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله تعالى كان في الدرس الماضي وصلنا عند شهادة أن لا إله إلا الله وهي واضحة فنبدأ اليوم إن شاء الله في كتاب الطهارة هي واضحة لكن أعيدوها أعيدوها أريد استوضح نقطة معينة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في قضية اللي هو الركن الثاني من الشهادتين على شهادته أن محمدا رسول الله الذي يريد أن وضحه هنا هو قوله رحمه الله تعالى وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اجتمل عليه دينهم من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا استدل أو يريد أن يستدل على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور الأمر الأول راجع إلى المعجزات التي أيدها الله عز وجل بها وأعظم هذه المعجزات القرآن العظيم الثاني بما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم الكاملة والأخلاق العالية فإن النبي صلى الله عليه وسلم شريف في نفسه شريف في قومه كان يسمى الصادق الأمين ولذلك لما تناقش هرقل لما سأل هرقل أبا سفيان قبل أن يسلم وقال هل جربتم عليه كذبا قال لا قال فعلل ذلك على صدقه قال ما كان ليدعى لي الكذب على الخلق فيكذب على الخالق ولذلك ورد أدنى عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيت وعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب الدليل الثالث على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو ما اشتمل عليه دينهم من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية فإن من كان من قرأ الكتاب والسنة علم اجتمال هذين الوحيين على كل ما يحتاج إليه الخلق في دينهم وفي دنياهم ثم نتكلم على قضية اللي هو القرآن العظيم يعني نكتفي بهذا ونبدأ في كتاب الطهارة فقال رحمه الله تعالى قال فصل في المياه ولعل هذه اللي قوله فصل فصل هي التي موجوده في نسخه المؤلف رحمه الله تعالى واما في المياه فهي زياده من واضع أو المحقق المتن قال واما الصلاه فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله واضح الان وعيد قالوا أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور إما بضم الطاء أو بفتح الطاء فبفتح الطاء معناه هي اسم لما يتطهر به وبالضم هي اسم للفعل هي اسم للفعل يعني إذا قلنا طهور فهي اسم للماء وإذا قلنا طهور فهي اسم للفعل. فقال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. أما ابتداء المحل مؤلّف رحمه الله تعالى بالصلاة لأن هي الركن الثاني بعد الشهادتين، ولأنها فرض عين، ولأنها لا تسقط بحال من الأحوال. على المكلف البالغ الذي هو البالغ العاقل ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل بإقامتها حتى في حال الخوف قال فإن خفتم فرجالا وركبانا فالصلاة لا تسقط بحال من الأحوال إلا من سقط عنه التكليف إلا من سقط عنه تكليف وهذه الصلاة لها شروط وواجبات وأركان وسنن فشروطها كما قال المؤلف هي التي تتقدم عليها هي التي تتقدم عليها فمن هذه الشروط الطهارة وسيأتي بقية بيان شروط الصلاة ولذلك ورد في الحديث الطهور شطر الإيمان وهو مفتاح الصلاة كما ورد في بعض الأحاديث وأيضا لا الورد لا تقبل صلاة بغير طهور ولذلك قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصر والنجاسة فلا صلاة والحدث الأكبر كمن الجنابه وهي توجب الغسل والاصغر اللي هو خروج الريح وما أشباهه كما سيأتي إن شاء الله معي في نواقض الوضوء والنجاسة سيأتي بيانها في باب خاص به فالحدث الأكبر والأصغر هو معنى قائم بذات الشخص معنى معنوي قائم بذات الشخص يمنع الشخص من الصلاة فأنت لا تستطيع أن تميز بين المحدث وغير المحدث بينما النجاسة ترى النجاسة ترى ولذلك الصلاة يجب أن يتطهر الإنسان فيها من الحدث الأكبر والحدث الاصغر وأن يكون طاهر الثياب طاهر البقعة التي يصلي فيها إذا لم يكن متوضئا بالنسبة للحدث الأصغر أو مؤتسلا بالنسبة للحدث الأكبر أو كان في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو في الأرض التي يصلي, فيها يصلي عليها نجاسة فإن صلاته غير صحيحة ثم قال رحمه الله تعالى والطهارة نوعان الطهارة نوعان الطهارة الأولى بالماء وهي الأصل وهي الأصل فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور ونتكلم الآن على أنواع المياه على أنواع المياه فإن المياه على نوعين بالنسبة لرأي المؤلف رحمه الله تعالى النوع الأول هو الطهور والنوع الثاني هو النجس وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم فإن من أهل العلم من جعل أنواع المياه ثلاثة وهم الجمهور وهي مسألة خلافية ولكل قوله ودليله لكن المنهج الذي يسار عليه في هذا المعهد عدم تطرق الخلاف ولذلك لن نتطرق إليه وإن كان الخلاف هنا قوي في هذه المسألة فقوله رحمه الله تعالى أحدهم الطهارة بالماء وهي الأصل الماء هو الأصل فقال فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض هذا تعريف أو مثال للماء الطهور للماء الطهور فقال يطهروا من الأحداث والأخباث والأحداث حن قلنا على كم نوع النوع الأول حدث الأكبر والنوع الثاني حدث نعم أحسنتم النوع الأكبر الأصغر وأكبر ثم قال رحم الله يطهر من الأحداث والأخباث والأخباث اللي هي النجاسة لأن الحدث إما أن يكون حسيا أو معنويا فالمعنوي هو الحدث الأكبر أو الأصغر والحسي هي النجاسة التي تكون على الجسد أو على الثوب ولذلك تختلف هي يعني بالنسبة للحدث الأكبر فإزالة الحدث الأكبر بالغسل وإزالة الحدث الأصغر بالوضوء والنجاسة هل يلزم لها الوضوء لإزالتها أو كيف تزال إذا كانت مثلا على البدن يعني لا يلزم من الوضوء لو, لو, لو مثلا امرأة امرأة توضأت وضوء نعم زوان وبعينها يعني لو فرضنا امرأة توضأت ثم حملت صبيها فبال عليها فان نقول لها عيد الوضوء أو نقول لها اغسلي ثيابك او انزعيها منك ولا تحتاج الى ان تتوضئي نعم فهذا هو نعم هذا هو الفرق ولذلك قال رحمه الله تعالى فاحنا نمشي مع المؤلف في رايه أن الماء على كم نوع نوعين طهور ونجس ولذلك قال ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر يعني يقول هو طهور لان اهل العلم قالوا أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره والطاهر هو الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره وهنا يقع الإشكال في القضية هنا ما وديه بس أدخل بالتفاصيل لكن الصوره مبسطة حينما أخلط مع الماء شاهي أضع في شاهي أو أضع في قهوة ماذا يسمى يسمى ماء ولا يسمى قهوة وهو طاهر لكن ليس هذا الذي يقصده أهل العلم، لأن أهل العلم يقولون أن الماء قد يتغير تتغير أحد أو الثلاثة بشيء يسقط فيه أو يقع فيه، لكنه لا ينقله عن المسمى عن أن ينقل عن المسمى لأن خلاص أصبت من صارت شاي انتهينا منها ما ما, ما يتطهر بها لكن قد يقع قليل من القهوة قليل من الشاي فتغير لونه لكن يبقى شكله الظاهري على أنهماء هنا يقع قضية الخلافة اللي يسمى طاهر أو يسمى طهور الخلاف بين أهل العلم في المسألة هذه ولا أريد الدخول فيها لكن يريد أن ننبه إلى نقطة مهمة جدا. نبه عليها المؤلف أن أوصاف الماء ثلاثة لون أنه لا لون له ولا طعم له ولا ريح له هذا هو الماء الأصل في الماء أنه ليس له لون ولا طعم ولا رائحة فإذا تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه نحكم على هذا التغير بحسب المغير فان كان المغير طاهرا ونقل الماء الى شيء اخر الى قهوه الى شاهي قلنا هذا ليس بما يتايل لا فإن لم ينقله كان يقع فيه مثلا قليل من الورد ماء الورد فيغير طعمه او يغير روحه فعلى كلام المؤلف انه يبقى على طهوريته لانه لم يغير المسمى لم يغير المسمى وان تغير بشيء نجس كما سياتي كلامه فانه يعتبر نجس فانه يعتبر نجس لان بعض اهل العلم يقول لأن قد عندنا الماء عندنا الماء قد يكون كثير فتقع فيه نجاسه هل يكون نجس او طاهر احنا نقول طهور يعني بحسب بحسب تصنيف المؤلفين لم ندخل في أحنا نتكلم على ان الماء على نوعين طهور ونجس على حسب الكميه التي وقعت فيها طيب امه الهادي اذا لم تغير اوصافه بقي طهور زاد على قلتين فهو طهور وان قل الان انتم خلطتوا يعني بالنسبه عندي ام حسين وام الهادي والرثاب خلطوا بين امرين وهذه هي القضيه هنا الطابط في تغير الماء عند أهل العلم على نوعين النوع الأول هو الاعتبار بالكمية كما قالت أم سعد الجزائرية وكما قالت إن إذا كان أكثر من قلتين والنوع الثاني والراي الثاني ضبطه بالتغير يعني الذي قال بالكمية قال لو كان الماء أقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة حتى ولو لم تغير أحد أوصاف الثلاثة فهو نجس. فإذا كان أكثر من قلتين فإنه يبقى على طهوريته إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة. يعني باختصار اتفق أهل العلم اتفق أهل العلم على أن الماء سواء كان كثيرا أو قليلا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصاف الثلاثة فيعتبر إيش نعم يعتبر إيش نجس أم طهور ممتاز هذا باتفاق هذا باتفاق طيب نأتي للقول الثاني أو للصفة الثانية إذا كان الماء قليلا قصدي إذا كان إذا وقعت النجاسة في ماء ولم تغير أحد اوصافه الثلاثة فهنا اختلف أهل العلم على قولين القول الأول وهو الذي رجحه المؤلف رحمه الله تعالى أن الضابط هو إيش التغير فان تغيرت أحد اوصافه الثلاثة فهو إيش نجس والرأي الثاني لأهل العلم وهو رأي الجمهور أن الضابط هو القلة والكثرة فإن كان كثيرا أي فوق القلتين ضبطوها بالقلتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبلغ الماء وقلتين لم يحمل خبر فالرأي الثاني يقول إذا كان الماء قلتين، نحن الآن نتكلم على قضية إذا لم يتغير قال إذا كان الماء قلتين فأكثر فيعتبر يشطه إذا كان الماء أقل من قلتين فهو نجس حتى ولا من تغير أحد أوصاف لكن هذا اللي لكن نمشي حين على كلام فالمؤلف الضابط عن هو التغير أم الكمية ممتاز فالضابط عند المؤلف هو التغير هو ايش التغير وليس بحسب الكمية وقلنا أن التغير باتفاق أهل العلم ما عندهم نزاع فيها لكن لو لم يتغير وكان الماء قليلا فيقع النزاع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء وهو أهل السنن وهو صحيح وهو صحيح والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجس شيء اي مهما وقع فيه فلم تغير احد اوصاف الثلاثه فهو طهور لكن ان غيرت احد اوصاف الثلاثه فهو ايش ها فهو نجس اذا كانت وقعت فيه نجاسه اذا كانت وقعت فيه ايش نجاسه ثم قال رحمه الله تعالى فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه وهذا باتفاق أهل العلم وهذا باتفاق كما قلنا أهل العلم واضح النقطة هنا يا اخوات ولا غير واضح طيب ننتقل للي بعده صحة التي بعده نعم الصفحة اللي بعدها قال والاصل في الأشياء الطهارة والإباحة والاصل في الأشياء الطهارة والإباحة بس الصفحة اللي بعدها ولا أ diplomنا نعم قال والاصل في الأشياء الطهارة والإباحة وهذه قاعدة من قواعد الفقه أن الأصل في الأشياء الطهارة والاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد دليل على التحريم وما لم يرد ناقل ينقل من الطهاره الى النجاسه ينبني على هذه القاعده المسائل التي ذكرها المالك رحمه الله قال فاذا شك المسلم في نجاسه ماء او ثوب او بقعه ليش قال طيب الماء والثوب والبقعة؟ لأن هذه عليها مدار الطهارة فأنت تطهر بالماء وتستثر بالثوب وتصلي في البقعه أو غيرها يعني غير هذه الأمور الثلاثة فهو طاهر ليش طاهر؟ ما التعليل؟ ما التعليل؟ ممتاز لأن الأصل في الأشياء الطهارة لأن الأصل في الأشياء الطهارة لا, لا تدخلين الإباحة لا تدخلين يعني عبد الرحمن لا تدخلين قضية الإباحة هنا لأننا نتكلم على قضية الطهارة ممكن تدخلين الإباحة حينما مثلا أقول لك مثلا ما حكم شرب مثلا أي منتوج ينتج الآن ما نعرف وشو فنقول ما حكم شربه يقال الأصف الأشياء إيش ها الأصف الأشياء الإباحة الأصف الأشياء إيش الإباحة ما لم يرد الدليل على التحريم. وهذا يعني نستفيد من قاعدة مهمة جدا أن الإنسان لا يطلب منه الدليل على أن كون هذا الشيء مباح وإنما يطلب الدليل على كون أن هذه الشيء محرم وهذه قاعدة في أصول الفقه دليل, دليل من أدلة أصول الفقه وهو يسمى الاستصحاب استصحاب الأصل استصحاب الأصل فالأصل في الأشياء الإباحة هذا شيء مستصحب تريد تخرج عن هذا الأصل لا لابد بد بدليل. بدليل ثم قال مسألة ثانية قال فلو تيقنا الطهارة أو تيقن الطهارة في الحدث فهو طاهر ما دليله دليل قول صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة يعني سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجد شيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذا علاج ناجع بالنسبة للوسوسه لا ينصرف الإنسان من صلاته نعم لا ينصرف الانسان من صلاته الا بيقين الا بايش بيقين وايضا قاعده يذكرونها الفقهاء ان الشك بعد الفراغ من العباده لا عبره له الشك بعد الفراغ من العباده لا عبره له فمثلا امراه توضات فتمضمت فتمضمضت ثم استنشقت ثم غسلت وجهها ثم انتقلت الى يديها ثم طرا عليها الشك هل هي غسلت الوجه فنقول لا عبره بهذا الشك لان بعد الفراغ من العباده اللي هي غسل وجه فاذا طبق طبق المؤمن هذه القاعده تخلص من كثير من الوساوس على العموم هنا لكن ممكن تطري علينا مسألة أخرى وهي لو أن إنسان لو أن إنسان كان محدثا كان إيش محدذا ثم صلى فشك أنه متطهر شك انه متطهر فهل هو الان يعتبر متطهر ام محدث يشكلتم محدث مبني على قاعده فقهيه وهي لان الاصل نعم ممتاز يبني على اليقين لان لأن اليقين لا يزول بالشك لأن اليقين ممتاز سعد جزائر لأن اليقين لا يزول بالشك لا يزول بالشك ايضا ومثل هذه بقاء الشيء على أصله فأصله أنه محدث ويبقى على أصله ولأنه نتقن أنه محدث فهذه الأمور لابد أن يكون نراعيها وننتبه لها ما هو اليقين بالنسبة لك والله اليقين عندي أني محدث طيب الشك عندك تشك في إيش الشك في الطهارة فنقول أيضا أنت محدث فتوضع ما اليقين عندك؟ اليقين عندي أني متطهر والشك أني محدث فتطرح الشك وتبني على اليقين نعم التي بعدها نعم باب الآنية ما مناسبة ذكر الآنية بعد الطهارة ممتاز كما قاتمت الهادي لأنه يوضع فيها الماء لأنه يوضع فيها الماء فناسبة ذكره لأنه يوضع فيه إيش الماء قال رحمه الله تعالى قاعدة وجميع الأواني مباحة وجميع الأواني مباحة ثم استثنى وهذا هو الأصل يعني الأصل أنت إذا أردت مثلا أن تؤلفي أو تكتبي في مسألة فتفدئين في الأصل ثم تبدأ تستثنين يعني تذكر القاعدة، ثم يبدأ الاستثناء. فبدأ المرحوم بالق بالقاعدة وهي الأصل. قال وجميع الأواني مباحة. الأواني قد تكون من حديد، قد تكون من خشب، قد تكون من جلد، قد تكون من ذهب، قد تكون من فضة، قد تكون من نحاس، على حسب ااا ومن زجاج، على حسب ما تكون من الأنيه. فجميع الأوانى مباحة استثنى قال إلا آنية الذهب والفضة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وورد في بعض الروايات أن من شرب من شرب في نائم من ذهب نوفضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. طيب قد تقول يعني طالبة النهي هنا عن الشرب والأكل فما علاقة الطهارة؟ أنا لا اكل ولا أشرب وإنما اتطهر نعم الحديث على الغالب ولأن الأكل والشرب حاجة خالطهارا باب أولى ولأن ممكن استعمالها للوضوء أو الطهارة النهي عن الأكل بها متضمن النهي عن الضوء بها استعماله ممكن اللي هو الأقرب للكلام مسعود الجزائري لأن إذا كان الأكل والشرب وهو بحاجة الإنسان الأكل والشرب لا يجوز له أن ي... أن يستخدم آنية الذهب والفضة فمن باب أولى عدم استخدامه في قضية الطهارة في قضية ايش الطهارة طيب. تبقى هنا مسألة النهي عن الشرب والأكل فدخل فيه الطهارة لكن ما حكم اتخاذ الذهب والفضة أو استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في غير الأكل والشرب هل يسري عليها النهي أم يقال أن النهي فقط في قضية اللي هو الشرب والأكل ويدخل معها طهارة نعم هي فيها خلاف بين أهل العلم والصحيح والصحيح أنه إذا كان الشرب والأكل وهما مباحان وقد يكون واجبان حرما استعمالها فمن باب أولى يحرم الاتخاذ والاستعمال يأخذ استعمال الاتخاذ لا بالنسبة للحلي غير الحلي اللي تلبس المرأة ولكن مسألة مهمة جدا أرأيتم لو أن امرأة نعم احنا في الاواني لكن ممكن مثلا رايت لو ان امراه اتخذت قلما من ذهب هل نقول يحرم الاتخاذ ان يستعمل او يقال محمد لا يسي عليها تحرية السيف على حسب حنا قلنا قلنا يبقى على الأصل أو قصدي على سبب الاستفاة كان الاستعمال للزينة للزينة اتخاذه للزينة فيدخل من باب الزينة وإن كان ليس للزينة وإنما للاستعمال فيحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة نعم، عليكم السلام. يعني على نقول على على حسب وهنا لذكرتهم عبد الرحمن وخديجة اللي هو قضية تحلية السيف هذا يدخل في في في في في سياتي معي ماذا يذكر ماله الله رحمة تعالى في باب ستر العورة نقدار المباح اتخاذه من استعمال من الذهب استعمال من الذهب مثل حليه السيف مثل الزري اللي يكون على اطراف البشت فورد دليعنا وسلم انه اذا كان علم اصبعين يعني مجرد اصبعين يعني شيء قليل فيجوز استعماله واتخاذه لكن نتكلم الآن الان على انيه بالكامل تكون من الذهب والفضه فاستثنى المؤلف رحمه الله تعالى إلا اليسير من الفضة للحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب يعني اللي فيه الكسر سلسلة من فضة هذا الحديث رواه البخاري رواه البخاري ولذكرتهم عبد الرحمن وخديجة أن الصحابي الذي اتخذ قال ستخذ ستتخذ هذا لل للضرورة لأنه قطع أنفه في يوم الكلاب فاتخذ أنف من فضة فأنت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من ذهب فهنا الحاجة قضية الحاجة أو الضرورة أو الضرورة وهذه قاعدة ثانية يعني موبية للضرورة أو للحاجة فهنا استثناء فإذا انتهت الحاجة والضرورة رجعنا للأصل, رجعنا للأصل مثل قضية الأكل من الميتة فيجوز الأكل منها للضرورة فإذا انتفت الضرورة رجع الأصل وهي التحريب على العموم الآنية الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها وقلنا قضية القلم فالقلم أول شيء ليس بإناء فبالتالي هو الغالب فيه الزينة فيباح اتخاذه واستعماله من باب الزينة من باب إيش الزينة. وهنا نوقف اختصر على القضية هذه وإلا المسألة فيها مثل قضية الجلود لأن الجلود قد تكون جلد مباح الأكل أكل اللحمة مثل بهيمة الانعام والغزلان ونحوها مما تؤكل والأرانب أو قد تكون جلود سباع كجلود الأسود والنمور والثعالب والذئاب فهذه كلها أيضا تدخل في قضية الأواني والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم لكن نقتصر على ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فخلاصة الكلام هنا أنه جميع الأواني مباحة إلا أن يتذهب الفضة فإن وما فيه شيء منهما فما تجوز إلا اليسير من الفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قد انكسر قدحه فلحم القدح هذا من خشب قد يكون من خشب هو، فتلحيم تلحيم الربط اللي بعضنا بعض يحتاج إلى قضية أو قد يكون من نحاس، فتلحيمه تلحيمه يحتاج إلى فضة، فالفضة هنا يسيره فتجوز لقضية الحاجة, لقضية الحاجة ولذلك هنا لاحظوا الضابط الا اليسير من الفضة للحاجه فإذا كانت لغير حاجة فلا تجوز فلا يش تجوز وأيضا إذا كانت حاجة كثيرة أيضا لا تجوز والحديث واضح في المسألة هنا وأوضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في آنية من فضة أو من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا الحديث متفق عليه نعم التي بعدها نعم باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة ونختم فيها درس اليوم إن شاء الله قال رحمه الله تعالى يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائد والمراد بالخلاء هنا اللي هو موضع قضاء الحاجة سواء كان في تكرمون مثل الحمامات عندنا الان دورات المياه او حتى وإن كان مثلا في الصحراء فابتعد فقضى حاجته فايده يسمى مكان قضاء الحاجة ويسمى هو الخلاء والخبث قيل انه ذكور الشياطين والخبائث إناثهم والخبائث إناثهم هذا إذا قلنا اللي هو بضم الباء الخبث والخبائث وإذا كان بسكون الباء الخبث فالمراد به الشر والخبائث الشياطين يعني المراد إنه الاستعاذة من الشياطين استعاذة من إيش من الشياطين لأن الشياطين تكون يعني ورد بعض الآثار أن محلها في أماكن قضاء الحاجة وإن كان هذا يعني في نظر لان قد يكون مثل في الصحراء قضاء الحاجة في, في, في, في أي مكان اختاره الإنسان لكن هو قضية أنك هذا عالم لا تشاهده فتتعوذ منه حتى لا يطلع على عورتك يمكن على هذا التعليل هو, هو الأنسب في المسألة هذه هنا هذا اللي قبل دخول الخلاء تقديم رجل اليسرى وإذا خرج منه أي من الخلاء قدم اليمنى ثم قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وقوله غفرانك هذا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الترمذي وقوله الحمد لله الذي الحمد لله الذي ذهب عن الأذى وعفاني هو من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعفاني رواه ابن ماجه رواه ابن ماجه وهنا يعني قضية الحمد لله الذي ذهب عن الأذى وعفاني واضحة في توجيهها لكن ما التوجيه بالنسبة لكلمة غفرانك لماذا إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك يعني هل هو يعني ارتكب قضية بالنسبة لهذه أو ما المناسبة هو إذا قلنا مثل ما قال تمسعد الجزائرية وعبير أحمد خلف الله علينا هل عندنا أوقات كثيرة لا نذكر الله عز وجل فيها فيقال يعني هو فيه مناسبة مناسبة الأولى أن هذا أذى تخلص منه الجسم فيتذكر الإنسان أذية الإثم فيسأل الله أن يغفر له هذا الأذى يعني الأذى قد يكون حسي وقد يكون معنوي فأذى اللي هو ما يكون في بطن الإنسان هو حسي فالتخلص منه بخروجه وأذى يكون معنويا وهو الإثم الذي يرتكبه الإنسان الذي يرتكبه الإنسان من المآثم فالتخلص منها يكون بطلب المغفرة هذا التأويل ينطبق على سائر الناس التأويل اللي ذكره الأخوات قضية لأنه لم يذكر الله فيه هذا يسري على الأنبياء عليه الصلاة والسلام والأنبياء الذين ديدنهم ذكر الله عز وجل في جميع أوقاتهم في جميع أوقاتهم في مناسبا يذكروا وهذه قضية معينة أن الإنسان كلما ارتقى في العبودية كلما ازدادت خشيته لله عز وجل وكلما كثرت عبادته لله عز وجل ثم قال رحمه الله تعالى ويعتمد في جلوس على رجله اليسرى وينصب اليمنى هذه السفة من صفات قضاء الحاجة وهي ليست على الوجوب وإنما على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاستحباب لأنه ورد عن سراق بن مالك قال أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نتوكع على اليسرى وأن تنصب اليمنى هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وإن كان بعضها العلم ضعف هذا الحديث ضعف إيش هذا الحديث وإن يجوز حتى البول حتى البول والإنسان قائم والإنسان قائم وهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال وهو واقف فبال وهو واقف فالمقصود هنا على الاستحباب والحديث اللي ورد فيه ليس فيه يعني ليس بقوي وإنما فيه ضعف ولذلك عندنا بالنسبه عن الان في الوقت الحالي نجد أن الكراسي التي توضع لقضاء الحاجة على ثلاثة أشكال على ثلاثة أشكال الشكل الأول ما يسمى بالكرسي الفرنجي الذي يجلس عليه الإنسان والثاني اللي هو يسمى الكرسي العربي وهو الذي يكون على وضع يعني ينصب الرجلين والوضع الثالث اللي هو في حال الوقوف في حال الوقوف هذه كلها جائزه كلها جائزه لكن تبقى اشكاليه في اللي بالنسبه لحال الوقوف اللي كما في بعض المطارات غالبا اللي يستخدمها اهل اللي في الغرب ان كان تستتر عورته لا لا, لا يخرج منها شيء فلا باس بقضاء الحاجه فيها إيش؟ قالوا إن الراوي وهم في الحديث فبدل أن يقول الصلاة قال الخلاء ما فهمتنا هنا في إيش؟ هذه هيئة الجلوس في التشهد لا, لا لا لا لا لا ليست الهيئة الجلوس في التشهد لا لا هذا ليذكر المؤلف ليست إيه حديث سراقه واضح أنه في قضية القراءة الحاجة كيف تنصب اليمنى التوكع على اليسرى يعني قضية اللي هو جعل الأصابع مثل جلوس التشهد لكن يكون متكع عليها وتكون اللي هو الركبة اليمنى منتصبة منتصبة الجلوس القرفصاء بحيث أن يومنا تكون مرتفعة ويتوكع على اليسرى قالوا لأنه أسهل في خروج الغائط أو البول أسهل في خروج الغائط أو البول لكن ما أدني بالنسبة لهذه أول مرة نسمع ان, أن الضاوي وهم في الحديث فبدلا يقول الصلاة قال الخلاء لأن ضافم يبدو لي قضية اليوم الصراق مالك أنه لعله أن لعل سؤل قالوا يعني هل الرسول صلى الله أعلمكم كل شيء؟ قال نعم حتى علمنا كيف إذا أراد أحدنا أن يقضي الحاجة قال لكن لكنني لكن سعد ما أدري يعني هل أنت من موقع أو كذا يعني أو مرجع كتاب أي كتاب من شيخ كنت أحفظ عنده بلوغ المرأة ما أدري والله بالنسبة لهذه بالنسبة لي أول مرة أسمعها قد تكون والله أعلم لكن اللي أعرف يعني تعليل الفقهاء رحمه وتعالى ذكرها كثير منهم ليست قضية ليست هي صفة التشاهد لا ليست صفة التشاهد صفة التشاهد هو النصب اليمنى والجلوس على اليسرى وفرق بين التوكأ وبين الجلوس طيب ثم قال رحمه الله تعالى ويعتمد هذه واضحة قال ويستتر بحائط أو غيره ويستتر بحائط أو غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود حتى لا تنكشف عورته وأيضا يبعد إن ويبعد إن كان في الفضاء يعني كذا كان في, في الصحراء فيبعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتى حاجته أبعد في المذهب يعني يؤذي, يؤذي به الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث البر... البراز في الموارد وقارعة الطريق والضل اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والضل والموارد أي موارد الماء والظل لأنه محل جلوس الناس والاشت повера لأنه موطن أن يأتي إليه الناس وسمي الملاعن الثلاث لأن الناس إذا رأوا هذه القاذورات لعنوا من فعلها فامر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يتقي الله عز وجل بأن لا يقع أن يتقي الملاعن هذه الثلاث بأن لا يفعلها نعم الناس التي بعدها نعم ثم قال رحمه الله تعالى ولا يستقبلوا قبلة أو يستجبرها حال قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستجبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه في المسألة هنا قضية اللي هو استقبال القبلة أو استدبارها في حال الغايت والبول. ليهن العلم تفصيل في ذلك اختصر المؤلف رحمه الله تعالى على رأي واحد وهو أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في حال قضاء الحاجة بالبول أو الغايت مطلقا سواء كان في بنيان أو في غيره. البنيان ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما وقعها هنا يعني نكمل من قضية ولا يستقبلوا القبلة نضع سلة هنا السؤال الأول ما أنواع المياه غير ما ذكره المؤلف مع تعريف كل نوع ما هي أنواع المياه غير التي ذكرها المؤلف مع تعريف كل نوع السؤال الذي بعده في قول المؤلف رحمه الله تعالى أو تيقن الطهارة وشك في الحدث مبني على قاعدة فقهية فما هي أو تيقن الطهارة وشك في الحدث مبني على قاعدة فقهية فما هي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين